بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة 124. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة قادرين على أن نسوي بنانة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 111. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة 113. ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه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 فلا صدق ولا صلى 115. ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى 117. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى 119. الإنسان أن يترك سدى 122. ألم يكن طفة من من يمنى 123. ثم كان علقة فخلق فسوى 124. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى